وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم اما بعد فحي الله إخواننا وأخواتنا فحي الله إخواننا وأخواتنا في جمعية الحكمة بتونس وهذا هو اللقاء الثاني معكم على مادة النحو على مادة النحو ولعل درسنا اليوم سيكون بإذن الله عز وجل تحت عنوان معوقات العلم الحياء عند السؤال معوقات العلم الحياء عند السؤال فالعلم لا ينال براحة البال ولا يناله بطال ولا يناله من يكثر التنقل والتجوال ينتقل من كتاب إلى كتاب ومن بلد الى بلاد العلم لا بد فيه من الجد والاجتهاد فلذلك قيل العلم من جد فيه وجد ومن زرع حصد ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد والعلم يؤخذ بالتعلم ومسافهة الشيوخ وليس من الكتب ولذلك قيل إن العلم كان في صدور الرجال إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال العلم في أول الأمر كان في صدور الرجال صدور الصحابة صدور التابعين ثم بعد ذلك ألفوا وانتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي من؟ بأيدي الرجال ولذلك اعتبر الكتاب الولد المخلد كما يقول ابن الجوزي وذلك عند فقد العلماء عند فقد العلماء أما عند وجود العلماء فلا انتقال عنهم فهو كالتيمم الكتاب كالتيمم عند فقد الماء وهو من باب قول القائل اذا غاب ملاح السفينه وارطمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع دبرتها ومن باب قول القائل خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد ومن باب قول المعر فيا موت زر ان الحياه ذميمه عندما تركوا العلماء واخذوا العلم من الكتب وعندما أصبحت الفتوى ياخذها الجاهل من الكتاب ويفسد أكثر مما يصلح إن كان فعلا ممن يصلح وهنا يحسن قول القائل فبشر إذن أهل المقابر بالحشر فبشر إذن وهذا من علامة الساعة ومن باب قول القائل لعمر أبي كما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم ينبغي أن يكون تلقي العلم عن الأشياخ لأن هذا هو الأصل في الطلب الأصل في الطلب أن يكون العلم عن الأشياخ وليس من بطون الكتب. ان يكون العلم عن ماذا عن الاشياخ هذا هو الأصل في الطلب الأصل في الطلب ان يكون كما يقول العلماء بطريق التلقين وبطريق التلقي عن الاساتذه وعن مسافنتهم عن مسافنتهم لمن للاشياخ وملازمتهم لهم لا بد من مسافنه الاشياخ ولا بد من ملازمه الاشياخ والأخذ من أفواه الرجال وليس من بطون الكتب لا يأخذ العلم الطالب من الصحف وبطون الكتب وهو مبتدئ لم يعرف مفاتيحه بعد لا تدخل أيها الطالب للعلم لا تدخل أيها الطالب للعلم وحدك فمن دخل في العلم وحده خرج وحده لا تدخل إلى العلم أو للعلم وحدك فمن دخل وحده خرج وحده يعني لا تدخل إلى الكتاب وحدك دون أن تكون قد تعلمت مفاتيح الكتب تعرف كيف تدخل وتعرف من أين تأكل الكتف وإلا وقعت في الشطط والخطأ ووقعت في التسرع، وما جاءنا هذا التسرع إلا من هذه الناحية فلذلك من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هناك من الأمثل السائرة يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحف كثير من الناس كما يقول علماء سيما الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التعالم وفي كتاب الحليه يقول كثير من الناس يفهمون من هذه العبارة فهما غير مراد المعنى هذه العبارة ينبغي أن تفهم فهمها فلذلك يفهمونها فهما غير غير مراد فهما مقلوبة غير مراد فليس المعنى لا تقرأ القرآن من المصحف لا لا يقول بهذا عاقل هل هناك من يقول لا تقرأ القرآن من المصحف لا إنما المعنى المراد لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف لا تقرأ لا تأخذ القرآن على مقرئ قرأ من المصحف شيخه مصحفه لم يأخذ عن المشايخ هذا هو القصد كما قالوا أيضا. لا تأخذ الحديث من صحف. أي لا تقرأ الحديث على من أخذ من الصحف فقط لأنه إذا أفادك فائدة واحدة ولربما أضلك تسعة وتسعين مرة أو أخذت منه أخطاء ما يقارب تسعة وتسعين مرة فلذلك لا تقرأ الحديث ولا تقرأ العلوم على من أخذه من الصحف وكما يقولون ليس له في ذلك شيخ أتعلمون أن الكتاب المشهور بعد ابن آج الروم ومباشرة يقاؤه المغاربة كتاب الخلاصة المعروف بألفية ابن مالك ألفية ابن مالك وكان وهذه ألفية اشتهارت اشتهار عظيمة ومع هذا كله كان أبو حيان وأبو حيان هو محمد بن يوسف الأندلسي سبوي عصره كان إذا ذكر عنده ابن مالك ماذا يقول يقول وأين شيوخه وأين شيوخه يقول هذا من محيان سبوي عصره قالوا لماذا يقول هذا لأنه لم يأخذ العلم عن المشايخ لأنه لم يأخذ العلم عن المشايخ فلذلك وردت رواية عن الوليد بن مسلم وهذا الوليد بن مسلم معروف بتدليسه أنه قال كان الأوزاع يقول هذا العلم كان كريما يتلاقاه الرجال بينهم هذا العلم كان كريما يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله وهذا صحيح العلم كان كريما يتلاقه الرجال بينهم ولذلك كنا نرى في مدينه واحده علماء معدودين على رؤوس الاصابع يعني بين عشرات السنين تسمع ان هناك عالما جديدا لكن اليوم بين عشيه وضحاها تسمع فلان شيخ فلان داعية فلان عالم فلان محدث فلان يعني أثري فلان إيش قبح الله الشيخ جوجل وقلقى الله انيابه فعندما يريد أن يبحث حديثا يأخذ طرفا من الحديث ويذهب إلى الشيخ جوجل لا رحم الله فيه مغرزه إبرة ثم يقول الحديث ضعيف قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا ثم بعد ذلك يتعلم القحة والكبر والتعجرف والأنانية وحب الظهور والتصدر والطعن في المشايخ ولا يحترم كبيرا ولا عظيما ولا عالما فتقع الكارثه والعياذ بالله والشباب يلتفون حول من ينادي على المنبر أيها التواغيط أيها الكلاب ايها وكفى اما العلم الله اعلم فلذلك العلماء قالوا كان العلم كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير اهله وفي روايه للدارم في مقدمة سننه قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا المبارك عن الأوزاع وهذا السند أفضل من السابق عن الأوزاع قال ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف مجمله ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف مجمله أو دخل فيه غير أهله أو دخل فيه غير أهله لأنك باستماعك لغيرك إذا أخذت من الكتاب لربما فيه الكتاب فيه تصحيف فيه عبارات مغلقة فيه عبارات أو حديث منسوخ لم يشر إليه المصنف أو فيه المجمل لم يفصله المصنف أو فيه العام لم يخصصه المصنف لم يخصصه المصنف لكن باستماعك إذا كنت تأخذ العلم عن طريق السماع ومثافنة الشيوخ وملازمتهم ماذا تفعل؟ باستماعك لغيرك من المشايخ تطعم الفوائد وتتلاقح الأفكار وتتلاقح الأفكار ولذلك يقولون من سمع البليغ وقرا البليغ قال البليغ من سمع من سمع البليغ وقرا البليغ قال البليغ هكذا يقولون قال البليغ وحصل البليغ ولذلك طالب العلم وهذا هو عنوان درسنا اليوم الا يستحيي عند الطلب الا يستحيي عند الطلب بعض الطلبة يجلسون مع الشيخ وهو لم يفهم والشيخ ما ينبغي أن يقول له هل فهمت ويخصه, ويخصه هو بل يقول هل في الدرس إشكال ويعيد حتى يظن أنهم قد فهموا لأن هناك بعض الناس يبقى على جهله ولا يسأل ولذلك مما سمعناه من بعض مشايخنا قالوا وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر وان سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر وهذا البيت أول ما سمعته سمعته من فم شيخنا الشيخ عياد المهرس رحمه الله تعالى مات تقريبا شهرين أو أقل فأول ما بدأت الطلب عنده كان الطلب يسألون وأنا كنت ساكتا فقال لي هذا البيت وحفظته مباشرة قال وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر لذلك قالوا لا ينال العلم لا ينال العلم اثنان لا ينال العلم اثنان مستحي ومتكبر أيها الطالب أيها الطالبة لا تخشوا من الخطأ في السؤال لا تخشوا من الخطأ في السؤال لا تقول لعلي إذا سألت أقع في الخطأ فاصبح عرضة للتفكوة لا فبالخطأ تصل للصواب بالخطأ نصل للصواب أما إذا انطويت على جهلك تبقى هكذا ولذلك قال شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن جبر صاحب بن عباس لا يتعلم العلم مستحم ولا مستكبر لا يتعلم العلم مستحم ولا مستكبر هذا الأثر رواه البخاري في كتاب العلم باب الحياء في العلم ورواه معلقة كما رواه أيضا موصولا أوصله وصله أبو نعيم في الحلية والبياق في المدخل وفي رواية للدارم في مقدمة سننه لا يتعلم من استحيا واستكبر لا يتعلم من استحيا واستكبر وقد دعت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها المبرأة من فوق سبع سماوات قالت رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء يعني أن يسألنا عن أمور دينهم عندما جاء النساء يسألنا مسائل خاصة بماذا؟ خاصة بالرجال أو مما تستحي المرأة أن تسأل عليه والحديث طبعا رواه البخاري في كتاب العلم في نفس الباب باب الحياء في السؤال على باب الحياء في العلم باب الحياء في العلم رواه كيف رواه؟ رواه معلقا ولكن رواه مسلم أيضا لكن كيف رواه؟ رواه مغصولا وقالت أم سليم رضي الله تعالى عنها رميسا أو الغميساء أو الرميسا إما بالسين وإما بالصاد وإما بالغيم بدل الراء ولها قصص كثيرة أم أنس بن مالك قالت إن الله لا يستحي من الحق تسأل من تسأل رسول الله والحديث الصحيحين من حديث أم من ام سلمة ان الله لا يستحيي من الحق هل على المراه من الغسل هل على المرأة من الغسل قال إذا احتلمت اذا احتلمت بل في روايه انه قال يا رسول الله او تحتلم المراه او في روايه قال اذا رات ما يرى الرجل فقالت او تحتلم المراه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه ثكلتك أم أم أمك ومن أين يكون الشبه أو تربت يدك من أين يكون الشبه فإذا معنا هذا أن النساء كنا يسألنا عن أمور دينهم ومما يعجبني في هذا المضمار وبهذه المناسبة وفي هذا الموضع بالذات ما جاء عن إبراهيم النخعي بل وعلي الشعبي بل وعن عمر بن الخطاب بل وعن ابنه بن عمر هذا الأثر وهذا القول اتفق عليه هؤلاء الاربعه يعني ورد عن إبراهيم النخاعي ورد عن الشعبي ورد عن سيدنا عمر ورد عن ولده من؟ ابن عمر ماذا قال؟ من رق وجهه رق علمه من رق وجهه رق علمه والأثر هذا تجدونه فيه مقدمة سنن الدارمي كما تجدونه في المدخل للبيهقي ورواه أيضا الدارمي عن ضمرة عن حفص بن عمر إلا أن حفص بن عمر هذا هو الشامي وهو مجهول والشامي وهو مجهول قال قال عمر بن الخطاب فذكر الحديث أو فذكر الأثر فذكر الأثر ما هو الأثر من رقى وجهه رقى علمه ورواه أيضا الفساوي في المعرفة والتاريخ كما رواه أيضا البياق في المدخل لكن ورد عندهما من قول ابن عمر لا من قول عمر من رقى وجهه رقى علمه ما معنى هذا؟ ما معنى من رقى وجهه رقى علمه هذا الأثر على القول بصحته وأنتم قد سمعتم أن بعض الطرق فيها من تكلم فيه على القول لكن معناه صحيح بحثت عن معناه فوجدت الحافظ السخاوي يقول في فتح المغيث من رق وجهه عند السؤال من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال إذا كان لا يسأل عندما يكون في مجلس علم الناس يتناقشون والناس يذكرون العلوم والناس يذكرون الفوائد والشوارد وإذا به هو ماذا يفعل ينقص عند اجتماع هؤلاء الرجال من العلماء عند اجتماع لأن السبب أنه ما كان يسأل ولذلك قال بشار بن برد في ديوانه وليس العم طول السؤال وإنما هذا بالجميل وليس العم طول السؤال وإنما تمام العم طول السكوت على الجلي. طول السكوت على الجلي. وليس العم طول السؤال وإنما تمام العم طول السك على الجلي. ولكن ذكره بعضهم بلفظ وشفاء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل طول السكوت على الجهل وذكر هذا البيت من عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بدون اسناد ولكنه عزاه للأصمع بينما البيت ليس للأصمع البيت لمن؟ لبشار بن برد في ديوانه لمن له ديوان ديوانه لعل ان لم الذاكرة الصفحة أربعمية وثلاثة لمن أراد أن يرجع إلى ديوانه فلذلك العلماء في مسألة السكوت اختلفوا أيهما أفضل الكلام أم السكوت قد رجح كثير من العلماء أنه الكلام فيما ينفع طبعا وليس فيما يضر وما يقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب هذا إذا كان فيما لا يعنيه أما إذا كان فيما يعنيه فبالعكس لا بد من الكلام لأن بالكلام يدخل الانسان الجنة بالكلام يدخل الجنه فإذا لم تتلفظ بالشهادتين ولم تقرأ العلم ولم تقرأ القرآن إذن بالكلام فلذلك قالوا عند المقارنة وجدوا أن الكلام إذا كان في المصلحة فهو أفضل من السكوت فهو أفضل من السكوت إذا كان في الخير لأن الكلام إما أن يكون شرا محظ شرا محض وإما أن يكون خيرا محض وإما أن يكون مشوبا بالشر والخير وإما أن يكون لغوا, لغوا هذا الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام شر محظ هذا صاحبه معروف في النار العياذ بالله يدخل فيه حتى الكفر ويدخل فيه حتى كلام القبيح وإما خير محض لا يكون إلا في كتاب الله في قراءة كتاب الله وذكر الله وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة إلى غير ذلك هذا خير محض وإما أن يكون فيه خير وشر فيه خير وشر يأمر بالمعروف ولكنه يستعمل الشر هذا صاحبه ايضا في خطر واما ان يكون كلام اللغو الكلام اللغو هذا الذي يمحى يمحو الله ما يشاء ويثبت فلذلك العلماء قالوا إن ان كان ولا بد من الكلام فاجعله نصف الاستماع لان لك الاذنين ولك لسان واحده ولك لسان واحده وعند العلم ينبغي أن يكثر السؤال للاستفادة يسأل سؤال تعلم وتفقه وازدياد علم ولا يسال يسأل سؤال تعنت واختبار وامتحان وعجز وإعجاز لأن سيدنا عمر قال حسن السؤال نصف العلم وربنا عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة منزلة الجهل بين الحياء والأنفة هذا الأثر ذكره العسكري في الحث على طلب العلم والأثر وإن كان في سنده محمد بن عبد الواحد البزاز لم نقف له على ترجمة وفيه أيضا عبد الواحد بن محمد الخصيبي ذكره السمعاني في الأنساب ولكنه لم يذكر فيه جرح ولا تعديل ومعلوم أن علماء الحديث يختلفون فيه من يذكر ولكن بدون جرح ولا تعديل الراجح أنه الأصل فيه أنه جاهل مجهول الأصل فيه أنه مجهول وإن كان الكوثري وشيخنا أبو غده يقول على أن حديثه يكون حسنا يكون حسنا والصحيح لا إذا لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلة، فالأصل فيه أنه مجهول. ولذلك نوبيحات في الجرح والتعديل سود لبعضهم ولم يذكر فيهم جرح ولا تعديلة. فإذا الأصل أنهم لا يصحح حديثهم ولا يحسن. لا يصحح حديثهم ولا يحسن. ولذلك لا بد من السؤال، لا تستحي إياك والحياء في الطلب، إياك والحياء في الطلب. ولذلك أيضا إياك والحياء من أن تجلس أمام شيخ أصغر منك سنة أصغر منك سنة وإياك أيضا فكم من صغير احتاج إليه الأكابر فكم من صغير احتاج إليه الأكابر فالصحابة كانوا يصلون خلف من؟ خلف عبد الله خلف عمر من أبي سلمة. وكان أصغرهم لأنه كان احفظهم لكتاب الله عز وجل وهكذا إياس وهكذا بن جبل وهكذا عبد الله بن عباس وهكذا إذن حتى إن مرة أحد الطلبة كان يتقدم في زمن عمر بن عبد العزيز الشيوخ يتقدمهم وجهاء القوم يتقدمهم طفل صغير فقال لا خير فيكم يتقدمكم هذا الصغير هذا الحدث فقال يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن فلو كان الأمر بالسن ما وصلت لك الخلفة فقال تكلم ارحمك الله فلما تكلم إذا به قال إن كانت الأموال التي عندكم في بيتنا للمسلمين مال الله فاعطونا من مال الله وقد قال الله اتوهم من مال الله الذي آتاكم وقد قال الله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وإن كانت من مالنا فاعطونا من مالنا فأعطاهم وقال ماذا تريدون فأعطاهم ثم قال ماذا تريد أنت؟ قال أنا لا يمكنني أن أخرج عن الجماعة تعطيني ما تعطي للجماعة وراض لعله فقال والله يعني جعل له صورة كبيرة في عينيه أكبر في عينيه وكذلك كان السلف بعض طلب صغار ولكنهم كانوا أئمة وهذا الإمام أحمد كان يفتي ولحيته صغيره جدا يعني بدأت تنبت لحيته وهذا ايضا ابن سيرين وهذا الامام مالك حتى انه يقول لم يفتح حتى شيدا له سبعون محنكه اذا معنى ان الصغار ان الصغار اذا كان في العلم اذا كان عنده العلم ان الشيخ اما ان يكون شيخا شيخه السلطان او شيخا شيخه الشيطان او شيخا شيخه الزمان او شيخا شيخه القران شيخه العلم شيخه العلم فكم من صغير احتاج إليه الأكابر ولذلك الإمام البخاري يقول لن ينبل لن ينبل لن يصبح نبيلا لا يمكن أن يصبح الرجل نبيلا وإماما حتى يأخذ العلم عن ثلاث حتى يأخذ العلم عن ثلاث عن من فوقه وعن من دونه وعن من في سنه وعن من في سنه فلذلك لا تقول هذا صغير لا أخذ عنه العلم لا ولذلك أنتم تنظرون الإمام الشافعي أخذ عنه الإمام أحمد وإذا بالإمام الشافعي يأخذ عن الإمام أحمد الإمام مالك أخذ عنه الشافعي وإذا بالشافعي ياخذ عن عن بالإمام مالك يأخذ عن الشافعي وهكذا رواية الشيوخ عن الطلبة رواية الشيوخ عن الطلبة فلذلك لا تقل هذا صغير على كل باختصار هذا ان شاء الله لعل محله دروس الادب ودروس الطلب ونحن عندنا كتاب متن بن الروم وقد حددوا لنا نيف وثلاثين مجلسا ولعل ان شاء الله المتن ناخذ المتن ونجعله على طريق سؤال وجواب لكن قبل هذا اريد ان انبه الى ما قاله العلماء الدمشقي بدران الدمشقي يقول كانوا يأخذون جملة من فقرات المتن الكافية جملة يعني يأخذون جملة للدرس فقرات المتن ويشتغلون بحل ألفاظ تلك الجملة مثلا يأخذ قول المصنف إذا كان في النحو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم وأقسمه أربعة اسم وفعل وحرف وأقسمه عفوا ثلاثة الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسمه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللم إلى آخره فياخذون هذه الفقرات فماذا يفعلون؟ يقفون مع هذه الفقرات يشرحونها دون أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى الشارح دون أن يرجعوا إلى الشارح فإذا فهموا المتن لاحظوا أنهم فهموا المتن ماذا فعلوا بعد ذلك؟ يزاولونه بالأمثلة يذكرون الأمثلة يذكرون الأمثلة فإذا ظنوا أنهم قد فهموا ذاك يرجعون إلى شرح المتن ويطالعون الشرح يطالعون الشرح يطالعونه المطالعه الأولى لماذا يطالعونه؟ امتحانا لفهمهم الذي فهموه هل فعلا فهمهم صحيح فإذا وجدوا أنفسهم أن الذي فهموه صحيحا أن الذي فهموه صحيح ماذا يفعلون تابعوا الطريقة يأخذون فقرات أخرى ثم أيضا يحاولون شرح تلك الفقرات ثم يزاولون الأمثلة يذكرون الأمثلة ثم يرجعون إلى الشرح ليمتحنوا ما فهموا فإذا وجدوا فهمهم صحيحا ماذا فعلوا أيضا؟ أخذوا فقرات أخرى هكذا يأتون مع المتن حتى يأتوا عليه جميعا لكن إذا وجدوا الذي فهموه غلطا إذا وجدوه غلطا ماذا يفعلون؟ انذاك يقبلون على الشرح ليفهموا الفهم الصحيح والفهم السليم يأخذون فقره ويرجعون إلى الشرح قال هكذا كنا نعمل حتى نختم المتن ونأتي عليه كاملا ثم يأخذون عليه نظرة وإذا رجعوا إلى حواشيه طبعا كما أقول لكم دائما من دخل الحواشي بقي بلا شيء أو كما يقولون من دخل الحواشي ما حواشي فماذا يفعلون بعد أن يتقن الشرح يدخلون الحواشي إن كان للشرح حاشيا هذه المراجعة مع بعضهم بعضا ويمتحنون فكرهم. فكرهم بل يقول تلميذه كما سيأتي إن شاء الله أن هذه الطريقة أخذوا بها واستفادوا كثيرا حتى قالوا ما يمكن أن يحصلوا الطالب في عشرين سنة يحصلونه في ست سنوات. سنوات بل يقول العلامة بن بدران فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس ماذا نفعل؟ نحن علمنا اننا نفعي من الدرس ماذا نفعل؟ قال نترك الكتاب ونشتغل بتصوير مسائله في أذاننا يذكرون الأمثلة ويصورونها في أذانهم ويتناقشون فلذلك قال فكانت النتيجة ماذا فعلوا؟ حفظوا حفظ فهم وتصور لأن هناك الحفظ حفظان حفظ فهم وتصور وحفظ تراكب والفاظ الحفظ حفظان حفظ ماذا فهم وتصور يعني حفظ المتن ولكنه يصور ماذا يصور يصور امثله امثلته او حفظ تراكب والفاظ حفظ تراكب والفاظ فكانوا يجتهدون على اداء معناه بعبارات وهكذا بعبارات من عندهم ثم يحاولون الا يلتزموا بتراكيب المؤلف طبعا هذه بعد اشواط ضربوها لا يلتزمون بتراكيب المؤلف ثم يتقيدون ماذا يتقيدون بامثله اخرى فلم يكونوا يتقيدون بامثله المؤلف ما دام وجدوا انفسهم يفهمون فهما صحيحا وأما إذا وجدوا أن فهمهم مغلوط ماذا يفعلون؟ يتقيدون بماذا؟ بأمثلة المؤلف ويتقيدون بمتن المؤلف فإذا فهموا أمثلة المؤلف اتوا بامثله كما كان يقول أحد مشايخنا بأمثلة أجنبية بأمثلة أجنبية يعني خارج الشرح غير موجودة في شرح المتن ثم يذهبون عند الاستاذ هذه هذه العمليه يقومون بها قبل ان يحضروا درس الاستاذ يذهبون الى الاستاذ ليمتحنوا افكارهم وليمتحنوا ايضا فهمهم فاذا حل الدرس وحل المتن فسخ المتن ويقومون ما اساه ان يكون به ماذا ان يكون به عجاج او يكون به خلل لم يتنبهوا له فكان الاستاذ يشرح وهم ينظرون فالاستاذ عندهم شيء زائد على ما فهموه ولذلك الافكار تتلاقح بماذا تتلاقح بافكار اخرى انت عندك فكره لذلك قال العلماء العلم بين اثنين لا يصعب العلم بين اثنين لا يصعب فتصور الاخوه الموجودين معي هنا اخ مصطفى مع الاخ صمد مع الأخ أخنا هذا مع الأخ أبو يحيى مع يعني, يعني معناه أن واحد يقول فكرته ودعه حتى يتم فكرته لا تكن إقناعي بل كن إقناعيا فيقول فكرته تضيفها إلى فكرتك ثم يقول آخر فكرته وتضيفها إلى ماذا إلى فكرتك فكانوا يضيفون ما يأتي به الشيخ من, ماذا؟ من الأمثلة الزائدة على شرح المتن وعلى ما صوروهم فيكونون قد فهموا المتن والشرح وزادوا شيء آخر ذكره الأستاذ لم يكن موجودا في الكتاب لم يكن موجودا في الكتاب فلذلك يقول رحمه الله تعالى وهذه لماذا أنبه لهذه المسألة إن من فعل هذه المسألة ان شاء الله سيفهم الكتاب بسرعة سيفهم الكتاب بسرعة وهناك طريقة أخرى سهلة حتى نتم ماذا قال الأستاذ ماذا قال الدكتور أو العلامة بدران الدمشقي ادلكم على طريقة أخرى سهلة فيقول رحمه الله تعالى وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهله عليه جميع كتب الفن أو جميع كتب هذا الفن بهذه الطريقة طريقة مروفة لديكم ياخذ المتن ويحاول لسيما إذا كانت مختصرات يعني يأتي أو بالمطولات اولا يثبت قواعده في ذهنه يحفظ المتن ويجمع الفقرات ثم يحاول أن يفهم كل فقرة ثم يحاول أيضا أن يصور أمثلة المتن ثم يرجع إلى المتن اختبار لما فهمه فإذا وجد ما فهمه موافق لما في المتن فهذه نعمة من الله عز وجل وإذا وجده مغلوطا رجع إلى المتن ثم إذا ذهبوا إلى الشيخ ماذا يفعلون؟ يكونون قد حصلوا المتن والشرح وزيادة من الشيخ وزيادة من الشيخ وهذا الأستاذ أو العلامه بدران دمشقي كان آية في التدريس كان آية في التدريس حتى يقول تلميذه محمد بن عثمان رحمه الله تعالى كان يقول لنا شيخنا لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية هذا جميل ولهذا الذي أقول لكم دائما افعلوا ما كان يقوله عبد الله بن سعود فليكن همك ما في الكتاب لا خطم الكتاب فيقول كان يقول لهم الطالب ينبغي أن يتصور انه يريد أن يقرأ هذا الكتاب هذه المرة فقط هذه المرة فقط إذا تريد أن تقرأ لا تقل أقرأ الكتاب ولعلي في الختمة الثانية أفهم هذه الفقرة لا لا ينبغي لمن يقرأ كتابا كلام جميل لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية لا ينبغي لمن يريد أن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد أن يقرأه مرة ثانية، لأن هذا التصور يكون مانعا يمنعه عن فهم جميع الكتاب، يمنعه فهم جميع الكتاب، وكذلك بعض الطلبة عندما يجلسون أمام الشيخ لا يستحضرون ولا يركزون، ولا ربما جسمه معك ولكن عقله في مكان آخر. يقول التسجيل موجود ولعلي أسمعه ثم تتراكم عليه ماذا الدروس ولا يسمع شيئا ويخرج كما دخل صفر كف لم يساعده السبب ولربما يسيء بالعلم ظن لا تسيء بالعلم ظنا يفتى إن سوء الظن بالعلم عطب فيقول ما أدري إيش لا فلذلك محمد بن يقول لما سمعوا هذه النصيحة من شيخهم قال لما أخذنا بنصيحته ما أخذ القبول لم نحتج في القراءة على الاساتذه في العلوم والفنون إلى أكثر من ست سنين إلى أكثر من ست سنين ست سنين يكون قد ضبط كل الكتب لأنه مثلا اليوم سيأخذ معه عشرين فقرة مثلا ياخذ معه الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء المعنى الى هنا هذه الفقرات يحاول ان يفهمها وان يتقنها شرحا وان يصورها امثلتها فلا يريد ان يعود الى متن مائه مرة مره اخرى الا تدريسا الا ان يكون مدرسا فقال لما اخذنا بنصيحته ماخذ ما القبول ما في فن إلا وقضينا فيه ست سنوات ولا نزيد ولا نزيد مهما كان هذا الفن لذلك انا أنصح نفسي والطلبة أقول لهم ينبغي أن يحصل الطالب قواعد في أول الطلب من هذه القواعد كنا ذكرناها لبعض الطلبة وذكرناها لكم عدة مرات بأن الأشياء تعرف بحقائقها كما قلنا لكم الأشياء تعرف بأضضادها والضد يظهر حسن والضد وبضدها تتميز الأشياء أو تتبين الأشياء وذكرنا أيضا أن الأشياء تعرف بحقائقها كما ذكرنا لكم أيضا أن الأشياء تعرف بماذا بأمثلتها وبأنواعها إلى غير ذلك من الأمثلة بما أننا سنقرا إن شاء الله مادة النحو يعني اللغة وهل اللغة هي النحو؟ أو شيء آخر خلاف والصحيح اللغة أعم اللغة أعم والنحو أخص فما معنى اللغة؟ اللغة لغة هي اللهج بالكلام هذه اللغة من اللغة اللهج بالكلام وقلنا معنى اللهج بالكلام اي الإصراع به ولذلك نقول فلان لهجته فصيحه لهجته فصيحه اللغه معناه اللهج بالكلام معناه معنى انه يتكلم ارتجالا دون ان يرجع الى الورقه وهو فصيح واذا خطب يهز اعواد المنابر يهزها هز فلذلك يقال له فلان لهجته ماذا فصيحة وبليغة وما هي اللغة استراحة طبعا ركزوا معي الآن عندما نبدأ في المتن لا يكون إلا سؤال وجواب، ولأن هذه هذه المادة لا تستغرق أكثر من شهر لا تستغرق أكثر من شهر ونحن في الأجرومية الآن في غرفة القرآن الكريم بالقسم المغربي وصلنا إلى كم؟ إلى 18 درس تم يستدص ولازمنا في بابي الافعال لا زلنا في النواصب لكن ان شاء الله هذه الدوره سنجعلها عن طريق سؤال وجواب ناتي لماذا ناتي بالمثل ثم نجيب لماذا قلنا عن طريق سؤال وجواب لان العلماء قالوا انجع وانجح طريقه للتعليم طريقه السؤال والجواب لأن عندما تتكلم هكذا دون أن يكون هناك ما يجذب عقل الطالب إليك لربما يسيح ويخرج بعقله إلى خارج الغرفة وخارج البيت دون أن يفقع شيئا بينما لو طرحت السؤال ينتظر الجواب وهذا نهج القرآن يقرأوا قوله تعالى أتصبرون؟ أين الجواب؟ وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة أتصبرون؟ بسم الله الرحمن الرحيم بعض الصور افتتحت بالسؤال عما يتساءلون؟ عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الجواب موجود وفي بعض الأحيان عشرات الأسئلة أم خلقوا من غير شيء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 من التفاسير من التفاسير فهذه الاسئله تجلب عندك ماذا الطالب ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد اتدرون ماذا قال ربكم الا انبعكم باكبر الكبائر الا ادلكم على ما يمحو به الخطايا الا انبعكم بافضل اعمالكم ألا, الا يعني هذه الأسئلة تجعل الصحابة ينتظرون الجواب بل انظروا حديث جبريل كلكم تحفظونه ورواه البخاري يعني مختصرة ورواه مسلم طويلة حديث عمر الخطاب وملقب بحديث عمر وفيه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ علينا رجل شديد بياض ثيب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفي على فخديه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إلى ذلك سبيلا قال, قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكون تراه فإنه يراك قال صدقت وهكذا في الآخر الصحابة تعجبوا كيف يسأل ثم يصدقه لأن السائل يكون جاهلا بالحكم عندما تسأل شخص ويقول لك الجواب كذا وكذا تقول احسنت هذا هو الجواب ايش معنى هذا هو الجواب اذا مسبقا انت تعرف تعرف الجواب الشاهد ليس هنا لكن زال العجب ونسخ العجب عندما علموا أن السائل هو جبريل الشاهد عندنا ان النبي عليه الصلاه والسلام هنا من السائل السائل جبريل ومن المعلم من المعلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل يسال جبريل يسأل والمعلم من رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في الآخر فانطلق فلبثت ماليا فقلت يا عمر أتدري من السائل أتدري من السائل أتدري من السائل ركزوا السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فانه جبريل اتاكم لم يقل يعلمكم السؤال يعلمكم من المعلم إذن رسول الله لماذا هنا قال رسول الله يعلمكم دينكم؟ لماذا قال؟ كانه يقول لنا تعلموا كيف تسألوا تعلموا كيف تسألوا ركزوا هنا وفهموا هذا جيدا فإذن طريقة السؤال أفضل فلذلك اللغة في اللغة اللهج بالكلام أي الإسراع به وما هي اللغة في الاستلاح؟ اللغة في الاصطلاح هي الألفاظ الموضوعة للمعاني والمعاني قسمان والمعاني قسمان معنى في ذاته ومعنى في غيره معنى في ذاته ومعنى في غيره معنى في ذاته في ماذا يكون في الاسماء والافعال ومعنى في غيره في ماذا يكون في الحروف لان العلماء يقولون المعاني تنقسم الى قسمين وسياتي ان شاء الله ان الكلام كلام العرب اما حدث وإما ذات وإما واسطة حدث وذات واسطة الحدث هو الفعل بأنواع الثلاثة وال والذات هو الاسم والواسطة هو الحرف فالكلام كله إما حدث وذات وواسطة فإذا ولذلك قلنا المعاني قسمان معنى في ذاته أين يكون المعنى في ذاته في أفعال والأسماء أقول لكم أين يكون المعنى لا أقول أين تكون المعنى لان المعنى مذكره اين يكون المعنى في الأسماء والافعال في ذاته ولذلك سياتيكم ان شاء الله في تعريف الاسم ماذا نقول فيه كلمه دلت على معنى في نفسها ولم تقتري ولم تتعرض بصيغتها للزمان والمكان ونقول في الفعل أيضاً كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان والمكان ونقول في الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالة هل على الاستفهام فلذلك إذا سئلت ما هي اللغة في الاستلاح اللغة في الاستلاح هي الألفاظ الموضوعة للمعاني والمعاني قسمان معنى في ذاته ومعنى في غيره طيب فهي من اللغة لماذا أقول لكم هذا التعريف؟ لأنك أنت تقرأ النحو لا بد أن يأتي ما هو الكلام في اللغة، ما هو الكلام في الاصلاح. مسبق تكون قد عرف عرفت مامعنا اللغة في اللغة وما معنى اللغة في الاصلاح. وإذا قيل لك ما لأن أنت تقرأ النحو، لا يقال لك ما هو الكلام في الشرع. يقال لك ما هو الكلام في الاصلاح. طيب فهمنا اللغة في اللغة وفهمنا اللغة في الاصلاح. ما هو الاصلاح في اللغة؟ اتفاق. مطلق الاتفاق. ما الاتفاق؟ مطلق الاتفاق. هذا في اللغه مطلق الاتفاق مثلا اتفقنا ان ندرس مع اخواننا وأخواتنا بتونس معهم كتابنا ولم نتفق على المتن هذا الاتفاق مطلق ولا مقيد مقيد مطلق لكن اذا اتفقنا على متن ابن اجر هذا مقيد ولا غير مقيد مقيد فلذلك ماذا نقول ما هو الاصطلاح في الاصلاح اذا عرفنا ان الاصلاح في اللغه مطلق الاتفاق فلا هو الاصلاح في الاصلاح اتفاق طائفه معهوده اي طائفه هذه يعني غرفه الاخوه والاخوات بجمعيه الحكمه وانتم هنا في معي اتفاق طائفه معهوده بينهم اتفاق طائفه معهوده على امر بينهم متى اطلق صرف إليه عندما يقال الحدوش يدرس الإخوة والأخوات بتونس مسبقا يعرفون ماذا يدرس النحو مثل من اجرم اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلقا صرفا هذه الحقيقة هذه الحقائق ينبغي أن تحفظ هذه ضروري أن تحفظ إذا شئت أن تؤصل الأرضية هذه كما اسميها دائما قواعد تأصيلية إذا كنت فعلا تريد أن تكون ممن يتقن علما نحو ويتقن العلوم وعلم النحوي هو علم به تفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سياتي في المبادئ العشر طيب ما هو النحو في اللغة نحن قلنا سابقا بأن كلمة النحو مصدر نحيا ينحو وهذا مصدر مصدر سيال ولا مصدر غير سيال مصدر سيال ولا سيال نحو ال وما الفرق بين السيال وغير السيال السيال يقع وخيئة في خيئة السيال والذي يقع في لا غير السيال والسيال عندنا واحد يقع دفعة واحدة وغير خيئة والذي يقع شيء فشين ماذا نسميه سيال والذي يقع دفعة واحدة ماذا نسميه غير سيال الموت يقع دف... دفعه واحده ولا دفعه الكسر يقع دفعه واحده ولا ايش دفعه واحده ها دفعه واحده بينما النحو كيف يقع دفعه واحده من اراد النحو دفعه واحده واخذه دفعه واحده فر منه دفعه واحده فاذا العلم كيف يؤخذ شيئا فشيئا نقطه فنقطه اليوم فائده وبعد فائدة إذن أن نحو لغة له معاني كثيرة ولكن منه من ذكر له أكثر من عشرين معنى لكن أنا كنت دائما أذكر المعاني منظومة وقول ان نحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثله ان نحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل يكفيكم هذه الأمثلة في هذه المرحلة الأولى هناك أمثلة أخرى لكن يكفيكم هذه المعاني النحو في اللغة قصد أصلي وجهه قدر وقسم مثل مثلا النحو في اللغة قصد بعض الناس يقولون الكفار لا يعرفون نحو محمد معنى لا يعرفون نحو محمد لا يعرفون قصده أو تقول أنت تحكم عليه وهل عرفت نحوه أنت تحكم عليه بأنه فلان فاسق أو مبتدع أو كافر هل عرفت نحوه يعني قصده فالنحو هنا معناها إيش على حسب السياق فالكلمة ممكن أن يكون لها أكثر من عشرين معنى، ولكن كيف نعرف المعنى المقصود على حسب السياق لا بد من الرجوع إلى السياق إلى السباق ولحق كما يقول إلى معنى السباق ولحق إلى أول الكلام وآخره إلى أول الكلام وآخره هذا معنى إذا سمعت السباق ولحق يعني إلى أول للآخر فمثلا كلمة العين كلمة عين يراد بها الجانحة عين ويراد بها الجاسوس، ويراد بها المال ويراد بها الذهب ويراد بها الفضة ويراد بها لا لأمعان كثيره لكن كيف نميز أيضا قالوا في السياق كذلك كلمة نحو النحو في اللغة قصده القصد تقول فلان لم تعرف قصده يعني نحوه نحوه أي قصده تقول آدم نحو البشر معنى نحو البشر أصل البشر أصل البشر, أصل البشر الشيطان الشيطان نحو الجنون معنى نحو الجنون أصل الجنون أصل الشياطين نفهم تقول صلي نحو القبلة معنى نحو القبلة جهة القبلة جهة القبلة النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر كفار قريش لا يعرفون نحو محمد لا يعرفون قدره ولها معان أخرى النحو في اللغه قصد الاصل وجهة قدر وقسم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صح البخاري كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء من على أربعة أنحاء؟ على أربعة أقسام ولذلك يقول كلامنا اليوم في الدرس ينقسم إلى أربعة أنحاء. معنى إلى أربعة أنحاء، إلى أربعة أقسام. معنى هذا، هذا هو قولنا النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثله كتابي نحو كتابك. معنى نحو كتابك يعني مثل كتابك. يعني مثل كتابك. وأما في الاصطلاح فقد ذكروا له معاني كثيرة. وأنتم تعلمون أنهم يقولون التعريف كما يقول مناطقي أن تكون جامع مانع وقد تكلمنا على هذا كثيرا معنى جامع مانع جامع لكل أطرافه المسألة ومانعة من من أن تدخل معها آه ثم نقول بعد ذلك هذا التعريف جامع مانع هذا التعريف جامع مانع مثلا نقول في تعريف النحو ما هو تعريف النحو في هو العلم بقواعد يعرف بها أحوال اواخر الكلم أواخر الكلم إعرابا وبناء إعرابا وبناء الآن خذوا لهذا التعريف فقط في المرحلة هذه المرحلة الأولى خذوا هذا التعريف السهل علم لأن عندما نقول كلمة علم جنس والمناطق يقولون الجنس للإدخال هذا في الأصل غالب وقد يكون العكس والفصول للإخراج فتقول مثلا الإنسان حيوان حيوان هذا جنس يدخل فيه كل من فيه حياة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني لا هي الحياة فالحيوان جنس تحته أنواع عندما نقول علم دخلت العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية وكل العلوم التي توجد في الدنيا علم بالقواعد خرجت كل العلوم إلى علوم القواعد يعرف بها أحوال أحوال أواخر الكلم خرجت كل العلوم إلا علم النحو لأن لاحظوا علم التصريف يبحث لا يبحث في أين يبحث لا يبحث في اخر الكلمه لا يبحث في اخر الكلمه الذي يبحث في اخر الكلمه الذي يبحث في اول الكلمه علم التصرف والذي يبحث في اخر الكلمه علم النحو اعرابا وبناء وما اشبه ذلك مثلا انا قائم زيد قائم ودائما يعبرون بزيد تفاؤلا أن يزداد وأن يزيد علما ويعبرون بعمر تفاؤلا أن يؤمر العلوم فمثلا تقول زيد قائم من يعلم لنا هذا؟ زيد المبتدا كيف يكون المبتدا كما سياتكم إن شاء الله؟ مرفوع أنا دائما افهموني جيدا عندنا أربعة أشياء دائما مرفوعة هذا الأصل المبتدا والخبر والفاعل النائب هذه هذه تسمع عندنا عمد الكلام المبتدا والخبر والفاعل النائب هذه عمد الكلام هذه عمد الكلام ولذلك قلنا ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمى النحاة عمد فاذا قلنا زيد هذا مبتدا كيف يكون مبتدا مرفوع دائما ابدا دائما ابدا والمبتدا من الذي يرفعه سياتيكم ان شاء الله من الذي يرفعه المذهب الراجح له الابتداء لان ابن مالك ماذا يقول ورفعوه مبتدا بالابتداء والابتداء اذا قيل لك ما هو الابتداء قل الابتداء عامل معنوي لا اذا قل لك اظهره قل لا يظهر قدره قل لا يقدر فالابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر واذا قيل لك ما, ما هو الابتداء قلوا جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا فإذا المبتدا زيد المبتدا مرفوع بالضمى الظاهرة في آخره الرافع له الابتداء الرافع له الابتداء طيب الابتداء عامل لفظي ولا عامل معنوي عامل معنوي أذك... أذكركم لانه سيأتي إن شاء الله أن عامل قسمان عامل معنوي قسمان عام لا ثالث الابتداء في الأسماء والتجرد في الفعل مضارع. العامل المعنوي يقول شيئاً. الابتداء والتجرد يا إخواني. العامل المعنوي يقول شيئاً. الابتداء والتجرد يا إخواني. فنقول مثلا زيد قائم زيد مبتدا مرفوع بالضم ضايرة في آخره. الرافع له الابتداء الابتداء فما هذا هذا الإعراب؟ قل لي الابتداء عام المعنوي ولا عام النصري قلوا ايوه عام المعنوي قدر للعام المعنوي لا يقدر آظهره لا يظهر العام المعنوي لا يظهر ولا يقدر ما هو العام المعنوي ما هو الابتداء الابتداء جعلك الشيء أولاا لتخبر عنه الثاني الممتدى ماذا يطلب اقول لي الان يطلب الخبر والصيادة ان شاء الله لعنى vertical او هناك ما يكفي عن الخبر فاعل يسد مسد الخبر، فنقول ماذا نقول؟ نقول قائم خبره قائم خبر، والأصل الخبر أن يكون مشتق، ولا بد من المطابقة بينهما. قائم إذا كان مبتدا، مفرد حتى الخبر يكون مفرد، ولا بد أن يكون الخبر عندما تتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، أما إذا لم يتم تتم الفائدة لا. طيب ومن عامل الخبر كيف يكون مرفوع ومن عامل فيه الرفع ثلاثة مذاه هناك من قال الابتداء رفع المبتدا ورفع الخبر وهناك من قال المبتدا وهناك من قال المبتدا والابتداء تعا على رفع الخبر والصحيح الذي رفع الخبر المبتدا لقول ابن مالك كذاك رفع خبر بالمبتدا إلى أن واضح القواعد التي يعرف بها احوال اواخر الكلم اعرابا اذا هذه الجمل جمل اعرابيه طيب انا قائم انا قائم انا مبتدا كيف هو مبتدا مبتدا يكون مرفوعا لكن هنا هنا نقول مبني طيب نحن قلنا في غير هذه الحلقه طبعا في غير هذه الدورة على أن الأصل في الأسماء الإعراض والأصل في الحروف البناء والأصل في الأفعال البناء ما عاد الفعل مضارع في بعض صوره فمن الذي جعل الاسم هنا كيف مبنيا إذا جعل على أصله أو خرج على أصله خرج على أصله لأنه أشبه الحرف في الوضع ومن أشبه الشيء يعطى حكمه من أشبه الحرف الحرف ما حكمه البناء. البناء وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبنيه ان يسكن فبما ان الاصل في البناء واشباه اذن من اشبه الشيء يعطى حكمه لان الاسم لاحظ ينقسم الى ثلاثه اقسام اما ان يشبه الفعل فحكمه ماذا المنع من الصرف، وإما أن يشبه الحرف، فحكمه ماذا؟ البناء، وإما أن لا يشبههما، فحكمه ماذا؟ الإعراب، وفهم هذا التقسيم. إذا أشبه الفعل حكمه ماذا؟ المنع من الصرف. معنى المنع من الصرف، المنع من التنوين. الصرف في الأسماء بالثلاثة: بالو والتنوين والإضافة. مفهوم؟ الصرف تنوين تام مبينا يعني به يكون باسم أمكانه كما يقول ابن مالك فإذا اشبه الفعل حكمه ماذا؟ المنع من الصرف وإذا اشبه الحرف حكمه ماذا؟ حكمه البناء وإذا لم يشبههما حكمه ماذا؟ الإعراب وابن مالك قسمه إلى قسمين قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثرين وكفتقار أصلة حتى لا نخرج فقلنا أنا مبني على السكون السكون الميت هنا لأنه لا يضر ركز مع عثمان أنا مبتدا مبني على السكون في محل رفعي في محل رفعين لأن الأصل أسماء الإعراب ولهذا نقول والاسم إن على السكون يبنى كم سؤال يكون فيه؟ هنا إذا جاء الفعل نركزوا معي جاء الفعل مبني على السكون هل نسأل لماذا بن على السكون أم لا نسأل لا نسأل إذا جاء الحرف مبني على السكون هل نسأل ولا لا نسأل لا نسأل لماذا؟ أحسنتي من جاء على أصله فلا سؤال عليه لأنه الأصل. من جاء على أصله إذا جاء مبني على الحركة الفعل جاء بنين على الحركة الماضي مثلا الماضي جاء بنين على الحركة هل نسألها او لا نسأل نسأل ركزوا معي نسأل لماذا لأن الفعل ينبغي ان يكون بنين على السكون الأصل في المبني في المبني ان يسكن لكن هنا جاء بنين على الفتح فلا بد أن نسأل سؤالين السؤال اول لماذا بني على الحركة ولم يمنع السكون مع أن الأصف المبني أن يسكن السؤال الثاني لماذا كانت الحركة خصوصا فتحه ولم تكن ضمة ولا كسرة فكم سؤال سؤالا لكن الحروف إذا كان مبني على الحركة حيث كم سؤال ثلاث أسئلة أين أمس حيث كم سؤال ثلاث أسئلة ولذلك إن شاء الله سياتيكم الأبيات التي ذكرنا في المرحلة الثانية مع الإخوة في غير هذه هذا الغرفة أو في غير هاتين الغرفتين فقلنا والإسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى والفعل والحرف إذا ما بني على السكون لا سؤال أتيا وإن على حركة كضربة في سؤالني وقيت الغذبة أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث ياذى الفطنة فإذن نقول أنا مبتدى مبني على السكون في محل رفعين لماذا بنياء؟ هو المعرب لأنه أشبه ماذا؟ الحرف في الوضع لكونه موضوع على حرفين ثانيا أين الخبر؟ أنا قائم قائم خبر ضم الضائرة في آخره ضم الضائرة في آخره إذن هذا معنا قولنا أن النحو في الاستراح هو علم يعرف به لاحظوا قلنا يعرف قلنا ولم نقل يعلموا وسيأتي إن شاء الله لأن المعرفة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالجزئيات ولا تتعلق بالعمومات والكليات؟ وهل أيضا المعرفة سبقها جهل أم لم يسبقه جهل؟ لا بد التعبير ينبغي أن يكون بالمعرفة وهو تعبير دقيق ولذلك ابن آجرون كما سياتي يقول باب معرفة علامات الإعراب ولم يقل باب علم معرفة علم الإعراب قال باب معرفة علامات الإعراب لأن المعرفة قد سبقها جهل ولذلك لا يقال ربنا عارف الله عارف لا يقال الله عارف وأما قد يقول قائل قوله صلى الله عليه وسلم تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فنقول هذا من باب ماذا؟ من باب المشاكلة والمقارنة والمقابلة أما أن تطلق على الله بأنه عارف لا لأن الله لم يسبق له جهل والعيال بالله فلذلك نقول علم يعرف بماذا؟ أو علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم والكلم يشمل كل كلمة في الآخر جنس علم يعرف بها أحوال أواخر الكلم اعرابا وبناء وما اشبه ذلك ثم قلنا وما اشبه ذلك سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى ولعلنا زدنا على الوقت زدنا 12 13 13 دقيقه فنقف هنا ان شاء الله الله تعالى اعلم واحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته